ك <تقو> بَك الذي خَلَ قَكُ مِ نَف حيدت وَخَلَ قَهَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَا لِمَنْهَا anunnuhi walruh am تُتَ أَم وَلَهُ وَل تَتَابَ الدَّلخَبَ بِ الطُب وَلَا تَكُل إنه كان حوباً كبيراً وإن خفتم أن لا سوق سطو في تمام فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا جُنَاحَ وَأَنْتَ النِّسَاءَ اصْدُقَاتُهُنَّ نِحْلَةٌ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ bu bu olan Sadem kou